أخي تحرر وراء السدود اخيرا تحرر من تلك القيود اخيرا تحر وراء السدود أخي تحرر من تلك القيود إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد فماذا يغيرك كيد العبيد أخي هل ترا كاس انت الكفاح وألقيت عنك هليك السلاح أخي هل ترا كاس انت الكفاح وألقيت عنك هليك السلاح فمن للضحايا يواس الجراح ويرفع رايتها من جديد فمن للضحايا يواس الجراح ويرفع من جديد ويرفع راياتها من جديد اخيرا تحرر وراء السدود اخيرا تحرر من تلك القيود اخيرا تحرر وراء السدود اخيرا تحرر من تلك القيود اذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد إذا كنت بالله مست سنا فماذا يضيرك فماذا يضيرك كيد العبيد أخي إنني اليوم صلب المراسي أدك سخور الجبال الرواسي أخي إنني اليوم صلب المراسي أدك صخور الجبال الرواسي غدا سأشيح بفأس الخلاص رهوس الأفاعي إلى ان تبيه غدا سأشيح بفأس الخلاص رؤوس الأفاعي لا أنت بي أخي انت حر وراء السدود أخي انت حر بتلك القيود أخي انت حر وراء السدود أخي انت حر بتلك القيود, حر بتلك القيود إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبي Lynch إذا كنت <تصفيق> أنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد فماذا يضيرك كيد العبيد أخي انذرفت علي الدموع وبللت قبلي بها في خشوع أخي انذرفت علي الدموع وبل التقبلي بها في خشوع فاأوقد لهم من الشموع وسيروا بها نحو مجد تليث فأوقد لهم من رفات الشموع وسيروا بها نحو مجد تليث وسيروا بها نحو مجد تليث أخيرا تحرر وراء السدود أخيرا تحرر بتلك القيود أخيرا تحر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 نموت نلقى احبابنا فروضت ربي وعدت لنا اخين نموت قاح بنا فروضة ربي وعدت لنا وأطياها رفرفت حولنا فطوبى لنا في ديار الخلود وأطياها رفرفتة حولنا فطوب لنا في دار الخلود فطوب لنا في دار الخلود أخي أن تتح واء السدود أخ أن تتح بلك القود اخيرا تحر وراء السدود اخيرا تحر بتلك القيود اذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العباد كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العباد فماذا يضيرك كيد العباد اخ انني ما سئيت الكفا ولا بايت عني السلاح اخينني ما سئنت الكفاء ولا انا القيت عني السلاح فان فإي شيءيد وأت ستضي بنصر المجيد فإن لت فإي شيءيد وأت بنصر المجيد وأوانت ستضي بصر المجيد أاخي أن تح السدود أاخ تحر ربتلك القود أخي أن تح السدود أخي تحر ربتلك القود اذا كنت بالله مستعصما فما لا يضيرك كيد العباد اذا كنت بالله مستعصما فما لا يضيرك كيد العباد فما لا وديد وامضي على سنتي في يقين ساثر ولكن لرب وديد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 الله <سؤال> إِلَى فوق اللَّهِ فِي الْخَالِدِينَ وَإِمَّا إِلَى الْمَصِيرِ فَوْقَ الْأَنَامِ وَإِمَّا إِلَى اللَّهِ فِي الْخَالِدِينَ وَإِمَّا إِلَى اللَّهِ فِي الخالدين.